إلاه ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وَمَيَّتَ وَلَيُعذَّبُ عذاباً أليماً لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاعُونَ كَتَح الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانية كثيرتين يأخذونها وكان الله عزيزا حكما وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ 117. وأهديكم صراطا مستقيما 118. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا